لَّالَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُونَ جُوهَرَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ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 قل من يرزقكم من السماء ولارض أم يملك السمع ولا بصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر نمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون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 فَمَن يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحْقَقَ أَن يُتَبَعَ أَمَلَّا يَهْدِي إلَّا أَن يُهْدِي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ دَحْكُمُونَ وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَنَّ إِنَّ الْظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ